بوك تو خوتي خمسة خمسة كويقنبي دا اينبي البلدان واللغات البلدان واللغات جوني لندوني دان عاريس. جون من لندن جون من لندن لندن مدهباريوبس ديد تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى اس هو يتكلم الانجليزيه هو يتكلم الإنجليزية ماريا مادريدي دان آريس ماريا من مادريد ماريا من مادريد مادريدي دي باريوبس اسبانيش. تقع مادريد في إسبانيا تقع مادريد في إسبانيا إس espanurat laparagops هي تتكلم الاسبانيه هي تتكلم الاسبانيه بيتر و مارتا بيتر و من برلين بيتر و من برلين بيرليني مديباريوبس كرمانياشي. تقع برلين في ألمانيا تقع برلين في ألمانيا تكون لا هل أنتما تتكلمان الألمانية هل أنتم تتكلمان الألمانية لندن ديداخالاكيا لندن عاصمه لندن عاصمه مدريدي د برلينيت ديداكالاكيبيا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا وبرلين عاصمتان ايضا ديداكالاكبي ديدي د خماوريانيه العواصم كبيره وصاخبه الواسم كبيره وصاخبه سافرانجيتي اوروباشيه تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا ايجبت افريكاشيه مصر في أفريقيا تقع في افريقيا يابانيا آزياشية. تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا تشديلويد أمريكا تقع كندا في أمريكا الشماليه تقع كندا في أمريكا الشماليه بناما <تقع كندا في أميركا> سنترالور <الشمالية> تقع البنما في أمريكا الستاى تقعنما في أمريكا السطى بربرازيليا سخرت أامكاية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرايل في أمريكا الجنوبية იგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიები ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე WWV წერტილი